الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد عشر الإخوة الأحبة هذا هو المجلس الثامن والخمسون من مجالس شرح الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد أخذنا في المجلس السابق كتاب الهدايا ثم كتاب الهباك واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فنأخذ كتابا جديدا وهو كتاب الايمان. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الايمان الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه من حلف على شيء فرأى غيره خير منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولم آخذت باللغ ومن, ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. هو كتاب الأيمان ما زلنا في, الموع... في العقود لأن اليمين عقد عقد بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى وهو عقد بالمعنى العام قد ذكرنا في أوائل كلامنا على العقود أنه بالمعنى الخاص الذي يذكره المعاصرون والقانونيون هي ما كله عقد حدث بين اثنين أو بين فريقين فهذا الذي يعدونه عقدا وأما ما يكون بين إنسان ونفسه أو بين إنسان ورب سبحانه وتعالى فهنا عندهم يعتبرون التزاما يلتزمه الإنسان ولكن بالمعنى العام الذي جرى عليه فقهاؤنا وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذه أن الأيمان والعقود وهذه وكلها كلها تعتبر أن الأيمان والنذور كلها تعتبر عقودا من العقود لأنه فعلا اليمين هو عقد عقدته بفمك والعقود كلها كلام يقال فينشأ عنه وضع معين يختلف عن الوضع السابق قبل أن تنطق بتلك الكلمة واليمين هي اليد اليمنى تقول هذه يميني لغة وكانوا يأخذون أيمان بعضهم البعض عند الحلف فاليمين إذن هو الحلف يقول حلف فلان أيت على كذا يعني أقسم بالله وهذا إذا أقسمت بالله فقد عقدت يمينا ولذلك فقد ورد تعريفها عند الفقهاء هي توثيق أمر غير ثابت المضمون بذكر اسم من أسماء الله تعالى أوصفة الله عئام أن أذهب إلى المكان الفلاني أو لا أذهب هذا أمر غير ثابت لكن إذا حلفت عليه جعلته ثابتا لا يمكن أن لا يمكن أن أتزحزح عنه وإلا حلفت في يميني ويترتب على الحنث أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى والله يا أخوة يقول رحمه الله تبارك وتعالى الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك الحلف يكون باسم الله تعالى يعني أن الحلف بغير اسم الله تعالى لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقد وردت ورد في أحاديث عديدة الحلف بصفة من صفات الله أو بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال كان أكثر حلفه صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب وهذه الواو هنا ومقلب القلوب والله ورب الكعبة هذه الواو تسمى عند النحويين واو القسم وهي من حروف الجر واو القسم وهي من حروف الجر هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيضا لله في قصة زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تكلم الناس في إمارة أسامة بن زيد فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كانوا قد قالوها في أسامة فقد قالوها في أبيه من قبل ثم قال ويم الله إن كان لخليقا للإمارة ويم الله إن كان لخليقا للإمارة هذا حلب ولا تقول وأيم الله تقول ويم الله ربما بعض الناس قد يخطئ يقول وأيم الله, لا هي الله. أو تقول أيمن الله هذا نوع من الحلب والله يا أخو. وفي سورة النسائي وأبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يعني إن الله عزوجل لما سأل جبريل عليه السلام سأله عن الجنة يعني فقال وإذ ذتك أو عندما طلع على عن الجنة. قال وَعِزَّتِكَ لا يسمع بها أَحَدٍ إِلَّا دخلها وعزتك هذا حلف واضح هذا دليل هذه أدلة على أنه يجوز الحلف باسم الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته ويحرم بغير ذلك يعني كأن تحلف بأبيك أو تحلف بالشرف أو تحلف بالعرض أو تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تحرّف ملائدرس رضي الله عنه، أو تحرّف سبوع الزا، أو تحرّف يعني سبوع بدر بن الشققي والثائر إلى آخره كما يفعل العامة، أو تحرّف بولي من الأولياء كل هذا لا يجوز، وهذا من الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا اقترن بما يدل على ذلك العلم بالله تعالى، والله يا أخوة، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان عمر معه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه يحلف بأبيه وأبي إني قد فعلت كذا، فنادى صلى الله عليه وسلم وقال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت هذا يدل على التحريم أما ما ورد عند أبي داوود والترمذي وحسنه وفي مستدرك الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك وفي رواية فقد كفر وأشرك هذا يدل على أن الأمر لا يقتصر على التحريم فقط بل لعله كبيرة من الكبائر لأنه شرك بالله عز وجل واضح يا أخوة والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم إن الشركة لظلم عظيم هنا يرد سؤال كيف الله عز وجل يقول والنجم إذا هوى ويقول والسماء والطارق ويقول النون والقلم وما يسطرون يحلف بهذه الأمور فهو الله عز وجل ورب العزة ونحن إذا حلفنا بذلك نكون قد أشركنا الجواب ماشر الإخوتي الأحبة الجواب أن الله عز وجل هناك عدة أجوبة منهم من قال أن, أن الله عز وجل يحلف بربه يقول السماء والطاقه يقول ورب السماء والطاقه لكن هذا الجواب ضعيف والجواب الصحيح أن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء وهو إذا حلف بشيء ليبين لك قيمته وعظمته لا لأنه سبحانه وتعالى يقدسه أو يعظمه واضح؟ لأن الله عز وجل هو العظيم ولا شيء يصل إلى عظمته تبارك وتعالى أما الإنسان فلا يحلف بشيء إلا وهو يقدسه ويعظمه حتى إن العرب كانوا إذا حلقوا بآلهاتهم لا يتجرؤون أن يفعلوا الشيء وقد يحلفون بالله ويتجرؤون وهذا الذي يحدث عند مشرك القوريين القوريين تجده كما حدثنا بعض الأخوة قال في ضريح من الأضرحة في الجنوب وصيد يرحال وكان يبيع زيت أرقل وكي خلطها بشي يعني زيت ماشي صافي فقال له هج زيت صافي ولا لا ماشي صافي قال له صافي يوم زيانا وكذا قال له حلف بصيد يرحال قال له شي واحد قالت ابتن مقنى لا ماشي صافي قال له يا عدو الله لما أذرت معك في الأول كذبت لي ولما حلفتك بصيد يرحال متلقذ الشور عاد خفثي وعاد وهكذا تجدهم إذا حلفوا بمن يعبدونهم من دون الله عز وجل تجدهم خافوا واتقواهم وإذا حلفوا بالله عز وجل تجرؤوا ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى واضح طيب ومنها عظمة من هول يعني من شد يعني من هول الحلف بغير الله عز وجل أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان يقول لا أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا لا أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا لأنه هذا ذنب وهذا الشرك ثم قال رحمه الله ومن حلفا فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنس عليه يعني إلى حيث قلت لك أو قلت لنفسي والله سأمشي ال فلان الفلاني اليوم ولكن قلت إن شاء الله لما قلت إن شاء الله كأنني لغيت ذكر الحلف على إيش لأنه المشيئة لا نعلمها فإذا لم أذهب قد شاء الله إلا أذهب واضح وإذا ذهبت فقد شاء الله نذهب أما إذا حلفت ولم أستثني يعني لم أقل إن شاء الله فإذا يلزمني وإذا لم أذهب فقد حلفت في يميني والدليل على هذا الدليل على هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنه من حلف فقال إن شاء الله لم يحنه وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إننا سنغزو قريش ثم قال إن شاء الله ثم الثانية ثم قال إن شاء ثم الثالثة قال إن شاء ثم لم يغزهم ثم لم يغزهم ولم لم يحنه في ذلك وهذا الذي ذكرناه بالاستثناء هو جماهير العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى والمقصود بالاستثناء كما قال الإمام مالك وغيره هو أن يكون متصلا بالكلام مش تقول والله لأذهبن لا أو لأفعلن لا كذا وكذا ثم تسكت وبعد القرآن تقول إن شاء الله هذا لا ينعقد وهذا الاستثناء لا يعد جزءا من هذا الحلف وإلا لاستثنى لا من شاء ما شاء، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقال إن مذهب ابن عباس أنك ولو مكثت سنة كاملة، ثم استثنيت، ثم استثنيت، لن عق لا جاز لك ذلك ولم تحنث في يمينك. وهنا قصة لطيفة وهي أن أحد كبار أئمة الحديث كان في بغداد، ثم إنه قرر أن يرجع إلى بلده. فبينما هو خارج من البلاد إذا برجلين في السوق يتحدثان رجلين واحد طراف واحد من, من عامة الناس فقال لو أما سمعت قول الفقيه ماذا قال قال وماذا قال قال يقول إن مذهب ابن عباس أن من حلف ثم استثنى بعد مدة انعقد يمينه فقال له وما في ذلك فقال لو كان الأمر كما قال الفقيه، لقال الله عز وجل لأيوب عليه السلام قل إن شاء الله ولم يحن في يمينه ولكنه قال له واخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنث. على هل يمشي ويجمع مئة عصا ويضرب به هذا لكي لا يحنث، وقال للس بلا تعب كله ويقول إن شاء الله فنظر الإمام هذا الإمام المحدد وقال إن بلدا أقل من فيها في عنده هذا الفقه لبلد لا ينبغي أن يخرج منه. ومكث فيها وجلس وقرر أن يخرج منه. هذا هذه قصة يعني ثم قال ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يعني أنت حلفت أن لا تأكل مثلا الأكل الفلاني ولكن سبحان الله العظيم عمل لك أخوك وليمة ولم يعملها إلا ذلك الأكل إذا لم تأكل ذلك الأكل سيغضب وسيحزن وتكون قد أفسدت عليه وليمة لأنه عملها من أجلك أنت وإذا أكلتها ستحنث في يمينك فما الأولى أن تبقى علاقتك بأخيك سليمة أم أن تحنث في يمينك الأولى أن تبقى علاقتك بأخيك سليمة وهذا مصداق قول الله عز وجل وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لْأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ما مانه هذه الآية؟ ما مانه هذه الآية؟ لا تجعل اسم الله عز وجل يقف في وجهكم أن تفعلوا الخير وهو البر لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك لا تقل والله أنا حلفت اليمين ولا يمكن أن أحدث في هذه اليمين لا افعل الخير واحدث في يمينك أفضل من أن تبقى وهذا الذي حدث مع الحبي مصر صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل قد جعل الله لكم تحلة إيمانكم فماذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم القصة في عدة يعني أقول منها أنه أتى سريته مارية القبطية في غرفتي حفصة فغضبت حفصة قالت يا رسول الله أفي بيتي وعلى سريري فإرضاء لها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لا آتيها بعد اليوم حرمها على نفسي لا نزل قوله يا أيها النبي ما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضة أزواجك وقيل إنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت فاتفقت حفصة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما على أن يقول له إن نجد فيك ريح مغافير لأنه كان قد أكل عسلا في بيت زينب وما جتمع لزينة هذا رضي الله عنه وقال أكل هذا المغافير هو واحد النبات في الحل تي تي تي دراع منه تي يأخذ ناس شربت سلند زينة والمغافير رحتها شفية مسياد والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عظمته صلى الله عليه وسلم وجلاله أنه يكره الروائح الخبيثة فأيدقوا لدى المسألة فيها رحق بها إيه انفر منها فقاتلوا اللولا إيه رسول الله نجد فيك رحة مغافير أكلت مغافير قال لا إنما شرفت عساك وعود دخل عند الخارق قاتلوا نفسه هذا وقال آه فعلا أنا فعلا أنا يعني صدق يعني هي له جرست جرست نحلاتها حب القرنفل أو شيء هذا معنى أنها النحل هذا إن المغافير ورعى منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب عسلا بعد ذلك اليوم أو ألا يشرب عسلا في بيتي زينب بعد ذلك اليوم فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرمه مأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم إذن إذا حلفت يمينا فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خله وكفر عن يميني. طيب ثم قال ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها من أكره على اليمين إذا كان من أكره على الكفر لا يؤاخذه الله عز وجل فكيف بمن أكره على اليمين وهنا كانت محنة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى الإمام مالك رضوان الله تبارك وتعالى عليه أتاه الناس وقالوا له إن هؤلاء أكرهون على بيعتهم واستحلفون عليها بالعتاق والطلاق يعني أنه لنكستيو تطلق صائر نسائكم وتعتقوا كل يعتق كل عبدكم كذا إلى آخره حلفوا على راسهم بلش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مستكرهن الإمام مالك فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس على مستكرهن يمين لك حلفيكم عيله لأنكم بالزهلكم والإنسان إذا أكرى على شيء اكتراث فقد معه السيطرة على نفسه فلا يأخذ بذلك على تفصيل عند العلماء عند الأصوليين. هذا هي أخو. خلافا لمن قال إن اليمين تنعقد الله صحيح اليمين لا تنعقد لأن هذا كرر. وقد قلنا إن من موانع عقد العقود الإكرار قلنا في بداية ضواب العقود. هذا يا أخو. طيب. قال الغموس هي التي يعلم الحالف كذبا يمين الغموس هي أنك فعلت الأمر وتعلم أنك فعلتها ثم تحلف بالله أنك لم تفعل أو تشهد في المحكمة شهادة الزهور وتحلف بالله عليها وإنما سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبة في نار جهنم والعياذ بالله تعالى واليمين الغموس على الراجح من أقوال أهل العلم لا كفارة لها أنا أتستغفر الله من الجريمة اللي البيت، البعيد يا والدليل على هذا ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال الاشراك بالله قال ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم أي؟ قال اليمين الغموس قال ما اليمين الغموس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب وهذا مثال وإلا فاليمين الغموس تشمل غير ذلك الذي يفرق بين الزوجين وهو كاذب الذي يح... يعني يهتك الأعراض وهو كاذب إلى آخر يحرف بالله وهو كاذب ثم قال رحمه الله ولا مؤاخذة باللغو واللغو يا إخوة والكلام الذي لا طائل من ورائه الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والآية الأخرى ما عقدتم به الأيمان اللغو قال العلماء قال يعني الإمام مالك لا أعلم شيئا قيل في اللغو في اليمين أفضل ممن قال إنه أن تحلف على الشيء تظن صحيحا وغير صحيح وقال قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كما في صحيح البخاري نزل أنزلت هذه الآية لا يأخذكم الله باللغو في إيمانكم في الرجل يقول لا والله بلا والله كنتعرف يجري على لسان الناس وهذا يعني نفس الكلام هذا رواه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعته من الصحابة والسلف تابعين قالوا اللغو في الايمان هو كلام تتقول على لسانك ما تتنويه شيئا كده دركت تتقعه صحيح والله إلا وكذا ما نشاهد كيف يقول والله إلا أو يعني الحليف على لسانك وبمثل هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري, لعمري كذا أو أنه صلى الله قال أفلح وأبيه إن صدق وأبيه منا كأنه حلف بالأب لكن قال هذه كلمة تقال ماشي حلو هذا قد ألف بعض المعاصرين وهو الشيخ حماد الأنصار رحمه الله رسالة في أن لعمري ليست قسما وعز وجل قال لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهم واضح لذلك قال علماء هذا من الكلام الذي يجري على اللسان ولا يقصد ولا يريدها هنا ما يفعله كثير من المجرمين من أنهم يسبون الدين والرب ويقول لا أقصد ذلك لأن الأمر مغاير وهذا ذاك أمر آخر واضح وليس هذا موطن ذكره إلا أن نذكره في كتاب المرتدين طيب لأن اليمين ال له في اليمين هو ما يجري على اللسان ولا يقصد واضح وذكى الله بما عقدتم الأئمة عقدتم يعني إن عقد قلبك على أن هذا يمين وهنا مسألة وهي أن اليمين هي يحددها العرف الآن تقول والله لا أكل لحما قط وهذه ترجع إلى القاعدة الفقهية التي تقول العادة محكمة فإذا كان عرف البلد أن اللحم لا يطلق إلا على لحم البقر والغنم ولا يطلق على الدجاج والسمك إذاً إذا أكل سمكاً أو دجاجاً هل يحنف أم لا يحنف؟ لا يحنف لكن إذا كان عرف البلد أن الدجاج والسمك يسمى لحماً فإذاً هذا وهكذا إذا قال والله لا أدخلوا بيت فلان، إذا وقف على عتبته هل يعتبر في البيت عرفاً أم لا يعتبر؟ على حسب العرف وهكذا يقال في سائر الأيمان يقال في سائر الأيمان إنها ترجع إلى العرف عندئذن يمكن أن نحدد هل حنث فلان في يمينه أم لا في يمينه واضح يا أخو وأخيرا قال ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه, إبرار قسمه وكفاعة اليمين هي ما ذكره الله في كتاب العزيز من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه يعني إذا حلف عليك أخوك أن تفعل شيئا معينا من حقوقه عليك أن تفعل ذلك الشيء وقد ورد, ورد في الصحيحين عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعياذة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم أو المقسم وهذا هو الشاهد القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهان عن خواتيم أو التختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحريري والاستبرق والديباج الشاهد هنا هو إبرار القسم وفي مسند الإمام أحمد وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن مرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه ولم تأكل بعضه الآخة فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال عليه الصلاة والسلام أبريها فإن الإثم على المحنث أبريها فإن الإثم على المحنث لا ينبغي للأخ أن يحلف أخاف أصلا هو أصلا قل لكم هذه القضية ينبغي للمسلم أن لا يحلف كثيرا أن يعني جمال سامشي كل حاجة الحلف لا لا تأكل هذاك اللي كيحب تطلق كل... عليه بالحرام لا تأكل عندي هذا النار اللي بالحرام لو وكذا أي علي... رتهوى وأيضا الحلف ما كين ليش نحلف لك والله تكون تهوى الإمام عندي متدار والله تأكل عندي هذا النهار والله بش محطة بيتورطش بوذاك ساعة كذا هو حلف واللغة يحلفتها هو يعني تسقب جوج إله هذا مشكلة إله هذا حمت وحتي الله اللغة واضح؟ المهم أما الكفارة اليمين كفارة يعني الحلث في الأيمان فكما قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقباء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هنا نرى أن هذه الكفارة مرتبة. إذن القول الصحيح وهو قول أغلب أهل العلم أن الكفارة اليمين هي كفارة مرتبة. هي كفارة مرتبة. بهذه الثلاث أمور عيثك رقبة أو كسوة المسكين أو إطعامهم هذه بحال بحال في المستوى و عيثك رقبة أن يشترط أن تكون رقبة طيبة يعني كاملة مسلمة يعني يعني بعض العلماء اشترطوا أن تكون مسلمة رو خلا نقل لكم شيء شرط تكون مسلمة أما الإطعام فقالوا تطعموا مدًا لكل مسكين عشرة مساكين مش هل تعطيك هيا من ذلك العشرة مساكين واحد لا عشرة مساكين مفرقين أو كسوتهم قالوا كسوتهم يعني تلبس قميصا مثلا لرجل فالآية مطلقة فلم تحد مدا يعني لكل مسكين ولا إنما قد من أوسط ما تطعمون أهلكم فإذا كان أنت تطعم الأكلات الفاخرة وتتغدى كل يوم بخروف فهذا الأمر يختلف عن من يتغدى كل يوم لا يأكل اللحمة إلا مرة في أسبوعين أو إلى آخر فهذا أوسط ما يطعم أهله غير أوسط ما تطعم أهلك أنت واضح؟ فإذا الأمر يختلف أو كسوتهم, كسوتهم كذلك يعني يضر ما هي الكسوة التي تسترهم وهكذا إذا لم يجد هذه الثلاث أمور إذا لم يجد مثلا أن لم يكن لديه مال أو كان فقيرا أو كان هو نفسه محتاجا إلى هذا المال وإذا اضطر أن يطلبه أو يضيق عليه الأمور تضيق عليه الأمور فعندئذن يصوم ثلاث أيام هل هذه ثلاث أيام متتالية أو غير متتالية متابعة أو غير متابعة؟ لا يشترط أن تكون متتابعة على القول الراجح من أقوال العلم. إنما هي ثلاث أيام يصومها كفارة لحلته في اليمين أقول هذا القول وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين مام. الحلف بالقرآن الكريم القرآن الكريم هو كلام الله منه بدأ وليه يعود وما أن القرآن كلام الله أن القرآن العظيم هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنت إذا حلفت بالقرآن فأنت لا تحلف بالأوراق والمداد والحبر إنما تحلف بكلام الله سبحانه وتعالى فإذا إذا الحلف بكلام الله جائز ولا حرج فيه وحق القرآن الكريم وحق الله يعني حق صفتي من صفتي الله كل هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فلا حرج في ذلك والله تعالى هذاك ها وكم هم نازم مشاعم بين أميم واتلهم بعد ذلك أن كان ذا ذمالي ومن إذا عليه لأياتنا قال أساطير الأول فانك وحقيقة هي كثرة الحلف إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل إلى يوم القيام المنفق سلعته بالحلف الكالب تاجر الذي ينفق سلعته بالحلف الكذب وقال صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار يحلفون ويكذبون إلى آخرين وقد ذكرنا هذا في أول كتاب البوية فإذا التجار هم الفجار إلا الذين صدقوا ولم يحلفوا كذبا وبوتانا أصلا التاجر الذي يكثر الحلف هذا هذه جرحة فيه أصلا واضح يا أخو فإذا المسلم ينبغي أن يمسك لسانه عن كثرة الحلف لا يكون هكذا يحلف على أي شيء حتى يعني لا يجعل يعني الله الله عز وجل اسمه عظيم فلا يسقط هيبته من قلبي بكثرة الحلف لأن الحلفة الناس إلى الآن يعني يهابون ذكر الله عز وجل الحالي. إذا كان نصارى وأعداء الله إذا جاءوا لي يعملوا مهمة مهمة يحرفون على أناجيرهم أو ثوراتهم أو كذا ما أن الحلف له قيمة عندهم ما أنهم كفار ينبغي المسلم كذلك أن يعظم الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا يحلف على أي شيء قد تبقى هيبة اسم الله عز وجل في قلبه يسن يقول الله او الله الله الله او الله الف ما فهمت ما فهمت هي همزه توصل ليست همزه قطع ما فهمتش السؤال كيفاش ممكن نحلمش من مودي <تصفيق> حلف، شمرتي خشى أحمد حزج كنا واحد كثير، إذا مودي حلف كثير. هو ما عرفش حلف ولا لا. وإلا كان شك إنه حلف. بس يبرأ ذمته يكفر هل إيمان أحمد رحمه الله قبل وفاته أمر ابنه أن يكفر عدة كفارات؟ قال شي أيمن شكيت وشحلفتها حنت فيها ولا لا؟ هل ورع أن يكفّر عنها؟ بس يخرج من هذا يخرج من هذه الشكرة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فدرسنا اليوم من الدرى البهية في كتاب النذر يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله فلابد أن يكون قربة ولا نظر في معصية الله ومن النظر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوي بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله ومنه النظر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه ومن نظر نظرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نظر بقربة وهو مشرق ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النظر إلا من الثلث وإذا مات الناظر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك هذا الدرس معاشر الإخوة الأحبة هو تتمة لكتاب الأيمان ومن عادة علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى أنهم يصنفون كتاب الأيمان والنذور نظرا لأن النذر واليمين كلاهما بينهما عموم وخصوص وبينهما شبه ذلك أن النذر هو الإيجاب في اللغة النذر هو الإيجاب وفي الشرع هو أن يوجب المرء على نفسه شيئا على وجه القربة أن يوجب المرء على نفسه شيئا على وجه القربة فيتقرب إلى الله عز وجل بذلك الفعل وطريقة ذلك أن يقول لله علي أن أفعل كذا الله علي أن أفعل كذا فإذا قال هذه الكلمة فقد نذر لله عز وجل نذرا فأصبح ملزما به الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كما في سورة الدهر أو سورة الإنسان واضح أيها الإخوة قال رحمه الله إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في ماضيه لأن النذر يعني عبادة ولأنه أمر تستخدم فيه اسم الله سبحانه وتعالى في أمر تلزمه على نفسك والحقيقة والأصل أنه لا يلزم الإنسان شيء إلا إذا ألزمه الله عز وجل عليه فأنت بالنذري تلزم نفسك بالشيء كما أنك باليمين تلزمها بالشيء ولأصل أيها الإخوة الأحبة أن النذر مكروه هذا هو الراجح من أقوال أهل الليل أن النذر مكروه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله وتبارك ومتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل كمش يعني؟, يعني أنه يعني إذا كان أمر ألزمه الله عز وجل عليك ففعله وإذا كان مباحا فلماذا تلزم نفسك بأمر أباحه الله عز وجل وإذا كان قربة ومستحبا فلماذا تضيق على نفسك وتجعله واجبا عليك فإذا كنت تريد أن تتصدق فتصدق من غير أن تنذر تقول إن نجح ولدي فعلي فلله علي أن أتصدق بمئة ألف أو إن, إن نجحت في امتحاني كذا وكذا أو إن ولد لي ولد فلله علي مثلا أن أصوم كذا وكذا يوما إلى آخرين من هذه النذوة إن كنت تريد أن تفعل عبادة من العبادة ففعلها من غير أن تضيق على نفسك وتلزمها بأمر لم يلزمك الله عز وجل به فلذلك كان النذو مكوها لكنه يجب أن ينفذ واضح؟ طيب لا نذر في ماصية. ففي صحيح البخاري من حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أي يطيع الله فليطيعه ومن نذر أي يعصيه فلا يعصيه إذا من نذر أي يطيع الله فليطيعه ومن نذر أي يعصيه فلا يعصيه. فاذا النذر إذا كان نذر طاعة وجب أن ينفذ وإذا كان نذرا, نذرا في أمر مباح أصبح واجبا وإذا كان في مستحب أصبح واجبا كذلك أما إذا كان في معصية فلا يجوز أن فلا يجوز أن ينفذ بل يجب أن لا ينفذ وكفارة وكفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وفي مسند الإمام أحمد والسنن أبي داودة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ومن قال ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد لأننا ذكرنا في كتاب الهبات والهدايا أن هذا الفعل فعل محرم وأنه من الظلم لأن الأصل أن تسوي بين أولادك لا أن تفضل أحدهم على الآخر فإذا نذر الإنسان أن يفعل هذا فقد نذر معصية فيجب عليه أن لا ينفذ تلك ذلك النذر بل يجب عليه أن يكفر عن نذره هذا ويستغفر الله عز وجل منه قال أو مفاضلة بين الورثة لما في ذلك من هدك حدود الله عز وجل وفرائضه فالله عز وجل حدد لكل من الورثة نصيبه فإذا جئت أنت لتفاضل بين الورثة ولتغير حدود الله ومعالم الشر فأنت بذلك تكون آثما ومنه النذر على القبور لأن الأصل أنه لا يجوز البناء على القبور كما ذكرنا لا يجوز البناء عليها ولا رفعها أكثر من شبر ولا زخرفتها ولا تسريجها ولا بناء القباب على إلى ذلك مما من المصائب التي يفعلها الناس وتؤدي إلى الشرك بالله عز وجل لما توقعه في قلوب العامة من تعظيم لهذه القبور حتى يظن أن صاحبها يفعلوا ويتركوا ويتصرفوا في الأكوان وهذه عقايدة عندهم يعني هؤلاء القوم هؤلاء القوم يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في قبورهم كيف ما شاءوا ويقول إن الله عز وجل أعطاهم هذا التصريف يقول إن الله عز وجل إن الأولياء الكمل يتصرفون في مماتهم أكثر من تصرفهم في حياتهم فلذلك تجد حتى يعني بعضهم تجد في ترجمته في كتبه يقول قال من إذا من, جاء قبري من جاء قبري فطلب مني مسألة فلم ينلها فليحاجني أمام الله عز وجل عجيب يعني هذه جرأة عظيمة كيف يكون من قال هذا الكلام وليا لله عز وجل وهو ينازع الله عز وجل في أخص خصوصياته وهي الدعاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة إذا كان الدعاء هو العبادة يعني هو مخها ولبها كما في رواية أخرى ضعيفة وهو لبوة وأساسها كما تقول حج عرفة فكيف يجوز صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونود على عقابنا كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى أتنا فكما قال بعض العلماء لولا أن الله عز وجل أباح في بعض الصور الطلب من الإنسان فيما يستطيع عليه لكان سؤال أي إنسان لا يجوز لكان السؤال لغير الله عز وجل لا يجوز واضح لأن الآيات تدل على ذلك والأحاديث تدل على ذلك واضح؟ علي ليس هذا إذا كان هذا لا يجوز فكيف بالنذر لهذه القبور كما يفعل كثير من العامة الجهلة ينذر ينذر للقبر أن يذبح عليه، ينذر له بقرة أو ينذر له كبش أو ينذر وما إلى ذلك. تجد عند أضرحة عند الأضرحة تجد مسلخا حيث تعلق فيه هذه الكباش ويقدسونه الدماء يعتقدون دماء زكية الطايرة والحال أن هذه الحياة هذه الذبائح لا يجوز أكله أصلاً لأن مما ذبح على النصب واضح يا أخوكم كما سئت في كتاب العطيم. طيب هذا أمر واضح الحمد لله تبارك وتعالى وينبغي نشر هذا العلم بين العامة لما لأنه من من من مفسدات التوحيد والعياذ بالله تبارك وتعالى من نواقض الإيمان يعني صرف قل إن صلاتي ونسكي وماحي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فإذا النذر عبادة من العبادات فإذا صرفت لغير الله عز وجل كان شركا وكفرا بالله عز وجل والله يا أخوه طيب وعلى ما لم يأذن به الله كالنظر للمساجد تزخرف تجعل تقول نذرت لله عز وجل أن أدفع كذا وكذا لزخرفة المسجد الفلاني أو مثلا لبناء ما لا فائدة فيه إلا إفساد الناس أو نذرت مثلا أن تقيمة مولداً تأتي فيه بالمسمعين والمنشدين ويعملوا الحضرة والعمارة ومع من هذه البدع هذه كلها مما لا يجوز ولا يسوق نظرت الله عز وجل أن أنظر ما فيه فائدة من أطعام الناس ومن التقرب إلى الله عز وجل بإقامة دروس العلم ومن تشجيع أهل العلم ومن نفقة عليهم وهذا كله فيه خير أو من بناء المدارس أو ما إلى ذلك أما أن تنظر للبدع ومع الضرال والشرك بالله الزوج هذا لا يجوز واضح إخوان وقد وردت بعض الأحاديث والآثار في هذا الموضوع ففي مسندي في سر في موضع الإمام مالك والسنن الكبرى الإمام البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قراما قال نذرت لله إن كلمت فلانا لا لأجعل النمالي في رتاج الكعبة وشنه رتاج الكعبة يعني باب الكعبة يعني يجعل ماله كله في الكعبة هكذا يجعله في الكعبة فقالت يكفر عن اليمين يكفر عن اليمين وورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن أبي داود قريب بقريب من هذا عن سيد المنسيب أن رجل النذر إن كلم أخا له أو ذا قرابة أن يجعل ماله في رتاج الكعبة فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الكعبة لغنية عمالك كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطعة الرحم ولا في ما لا تملك وتوجد قصة طويلة ذكر الشيخ الأسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه قاعدة في العقود وهي قصة ليلى بنت قائف فيما أذكر وقصة مختصرها أنها حلفت أن تجعل مالها كله في صدقة وأن تعتق جميع عبيدها وأنوان وأنوان إن أرجعت رجلا من عبيدها إلى زوجته فلما لها هذا استفتت استفتت بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما و أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ف لما استفتتهما أنكر عليها وقال لها إنها إن الله عز وجل لم يأمر بقطيعة الأرحام ولا بالتفريق بين المرء وزوجه وأمرها أن تكفر عن يمينها وتترك الرجل مع زوجته ومن هذه القصة استنبط شيخ الإسلام متيمية رحمه الله تبارك وتعالى فتواه الشهيرة في مسألة الطلاق اللجاج والغضب أو يسمونه نذر اللجاج والغضب فإن هذه ما قالت هذا الكلام إلا تأكيدا لقرارها ولم تنوي فعلا أن تفعل هذا ومثل ذلك الذي يطلق زو يهدد زوجته بالطلاق على ألا تفعل الشيء الفلاني فقاشخ الإسلام هذا نوع من اليمين هذا يمين وليس بطلاق يعني تقول إن خرجت من البيت لا النكي هذا لا ينوي طلاقا إنما ينوي منعها من خروج من البيت فكأنه قال والله لا تخرجي من البيت واضح هذا هذا حلف حلف في سورة طلاق أو في سورة نذر واضح يعني من أراد التوسع فيرجع إلى قاعدة في العقود وهذه قاعدة مهمة جدا لشيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن تطالعها قاعدة في العقود طيب قال ومنه النذع على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه كأن يقول لله علي لا أتكلم أسبوعا أو لله علي أن أمشي من هنا إلى الحج على رجلية أو يقول لله علي أن أخرج في حر الظهيرة حاسر رأس أو يقول لله علي أن أقف تحت الشمس يومين كاملين تكفيرا لذنب فعلته فإن الله عز يعني غنيم عن هذه يعني الله عز وجل لم يؤمن بتعذيب الإنسان نفسه وقد ورد في هذا كله مع يعني في هذا المعاني الحديث وآثار تدل عليها فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه يعني يالله قدر يعني يمشي. فقال ما هذا قالوا نذر أن يمشي زاد الإمام النسائي في سننه أن يمشي إلى بيت الله يعني أنه ماشي حج أو ماشي يجيب عمره ولكن نذر أن يمشي على رجله يعني زيادة في القربة لله عز وجل وهو رجل كبير يا الله كيف يمشي على رجله فكيف يعني هذا يعذب نفسه عذابا أليم فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب يعني عندك النذر هذا ما يخصر وجمع بين الأحاديث فعليه أن يكفر عن يمينه عن نذره هذا بأي صومه أو يعني كفار في اليمين المعروفة طيب وكذلك حديث أبي لبابة رضي الله تبارك وتعالى عنه تعرفون قصة أبي لبابة عندما ربط نفسه في سارية ربط نفسه في ثارية تكفيرا عن ذنبه. مشي أبو لبام لا أبو إسرائيل نظر رأي يقف تحت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهه أن أمره أي يستظل يتم صومه. هو كان صائم ووقف تحت الشمس. أمره أي يستظل ويتم صومه. طيب. الحديث. أخرجه البخاري من حديث من عباسة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر إن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه الله ما قال لم يجز من أفعال هذه إلا ما كان مشروعا وهو الصيام أما بقية الأعمال أن يقف تحت الشمس وأن لا يستظل وأن يبقى واقفا كل هذه وان لا يتكلم كل هذه لم يجزها لأن ليس أفعالا مشروعة ولا من جنسها فعل مشروع يعني لا توجد عبادة أن نبقى ساكتين ولا توجد عبادة أن نقف تحت الشموس والنار الشمس تلهب ورؤوسنا ولا نبقى واقفين لا نقعد إذا هذه عبادات مبتدعة لا أصلها لها وكل فعل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل بدأس ضلاله كل ضلال في النار تلاحظون حيث كذلك أمرا هاما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي ما كان يقر أحدا على البدأ مع أنه شوف سبحان الله العظيم ماذا كانوا يرمون بهذه الأفعال القربة لله أزوجه لكن هذه القربة ليست قربة شرعية فذلك لم يقرهم الشارع عليها صلى الله عليه وسلم طيب <تصفيق> ومن نذر نذرا لم يسميه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفرة يمين نذر نذرا لم يسميه هكذا نذر فقط لم يحدد بالضبط ماذا سيفعل أو كان معصية كما بينا مثلا نذر أن يقتل فلان للمسلم ماكدا أو نذر أن يقاطع أخاه ولا يدخل بيته أو نذر أن لا يطيع أباه في شيء يعني ينبغي ألا يط يعني يطبق هذا النذر، فعل أو لا يطيقه مثلا نذر أن يحج بشرط أن يصعد كل جبل وينزل منه، ماذا كلفك الله عز وجل بهذا؟ واضح؟ فهذه هذه المسألة واضحة، وفي الصحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين وفي سنن أبي داود والترمذي والنساء والنماجة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارة وكفارة, وكفارة يمين والحديث صحيح بمجموعة طرقين وقال صلى الله عليه وسلم النذر حليفة النذر حليفة يعني أن النذر هو من جنس الحلف فلذلك أحكام هذا تكاد تكون نفس أحكام هذا لكن النذر أقوى ويعني أخطر من اليمين النذر أقوى وأخطر من اليمين، سال الله يتجاوز عنه يعني مثلا النذر خطيرة جدا، سال الله عز وجل السلام. طيب ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم الذي مه الوفاء، وسبحان الله يعني كأن هذا يعني مخصوص من عمومه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله أو الإسلام يجب ما قبله فكأن النذر حيث إنه طاعة فتبقى يبقى بما أنه كان بالله عز وجل ولم يكن للمشركين ولا للإصنام ولا شيء من هذا فكأنها هو عبادة تبقى مستمرة حتى بعد إسلام المرء، والأصل في هذا ما خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال في بنذرك أوف بنذرك وفي هذا دليل على أن مشرك القريش كانوا على بقية باقية من دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذلك ورد في مغازي عروة بن مسعود وغيره أن أبا جهل لما جاء, جاء هو المشركون ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دعوا الله عز وجل فقالوا اللهم منصر أولى الطائفتين بالحق وقالوا اللهم منصر دينك القديم فإن محمدا قد غير دينك أو كلاما قريبا من هذا صلى الله عليه وسلم فهم كانوا يظنون أنهم على شيء يعني من هنا يتبين لنا أنه أن الجائلية القديمة كانت تظن أن على الإسلام ومع هذا فالله عز وجل أكفرهم وبيّن فساد دينهم وأنهم ليسوا على شيء لما أدخلوا في دينهم من البدع والكفر بالله عز وجل والشرك والشرك بهم وحاربة أولياء وما إلى ذلك طيب قال ولا ينفذ النذر إلا من الثلث لا ينفذ النذر إلا من الثلث يعني من ثلث المال يعني أنك إذا قلت لله عليه أن أنظر كل مالي في سبيل الله لا ينفذ هذا على القول الراجح لأن فيه خلاف بين أهل العلم على القول الراجح من أقوى أهل العلم إلا من الثلث والأصل في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى لما نزلت توبته بعد يعني عندما تخلف عن جيش العسرة قال في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك